Sulti al-mu-walid Suraq bi wal-n-masmu-ha Ankur ha-bi-bi Hussein bil-hasura wal-lo-ha Yid-if ya ma-gunu-bi-azam يا شهر الهم لو انت قبول علينا شلون تهيت كل قلبي حزين مدفون تذكرنا ليالي كل اساوي شدون يا بولي امه وتسيلي وتت قدم العيون قلب المحب ينفجع ما تحتمل روحه يا شعري الاحزان ليت مت بيدك تجروحه دمعتنا سالة حزينة وتجري همالة وغل محرم على يد وخي ينغلاله صوت القوالي الحسين باول محرم ييل على ضاميل طفوف الجامر لحابه عيب لوان السويدي وشحيت يابه وصرخه يا حسين بالحاء سراوي مصابه صوت الموالي يرتفع وينادي بالعالي آيا حسن صار ختك ضلق بقل التالي ما ننسى والله مصاب بأم وجاله يوه المحرّب عليّ نوخيّن إغلاله صوت الموالي صوت الموالي صرخ والنّة يا حبيبي حسين بالحزن والوحدتك نديم حرام نا وين قلنا ونهايل دام ع ونديق حزين ويلان نتيب عبهم وظال بينا جريح لانسى ضيق طور دم ما ننسى طف كربلة ما ننسى أحسانة ومصابة طولي العمر ما تهدى نيرانة نستعرى لقلوب حزينة للويلة وقالة يوها المحرم على يده وقين الهلالة وصوت حسين وحسين ناصر ختيت فجر غريبا يا غريبا يا شبه الحدر الله ننادي والقلب يسعر سلام اليا حبيبي الها ديو الكوثر مدجو عارضي وسمه من دبحاني صب النب المصطفى بل بالغرب دعني روحي للموالي وبالهبهم عاله يا اهل ya jamalini soti jamalini salafu wa <تصفيق> علي حسين الجريح مايب را ما يشفى وتظال بين حرارة وجام را ما الجريب يلقى صعوب ويلاح كذي كالفة ذباح وارث محمد يا أليف وسفة أعظم مصيبة علينا سيد النادي يا وسفة مذبوح مساء ريحانة مثل حزن وان وعي واسف تمراله بقلم الشاعر انيس الخفاجي